البنون و ن ع م ة المال في عيون العباد ز ي ن ة الدنيا بلا شك في كل العيون مزل ز ي ن ة دنيتي بس عندي شي زاد أ ن ت ا ل أ و ل ثمنا ل م ا ل بعدين البنون أ ن ت شيبك ن ش و ة التيه لعناق الرشاد وافزعلك ب ف ز ع ة القرم لشهاق الزبون و ح ص ن ك ت ح س ي ن ا ل أ ر ز ا ق عن درب الفساد و ع ش ق ك عشق المظاليم لفراق السجون لو تزيد الشوق ج م ر ة حولني رماد لو يزيد العشق شعره, شعرة بوصل للجنون وهذاك لامنه تبسم شفت للدنيا طرف مني وليه احببته ا ه حبني منه وليه من غير ل ا ن ا اعترف ومن غير لا ه يعترف ليها تحاكى وكل ابوي يعرف غ ا ي ة كل بيه اليافرح افرح ودمعه لا ذرف دمعي ذرف اغليه يعني اعشقه أ ع ش ق يعني اموت فيه يعني أ ن ا ميت ما عشقه و م ر ت ب ت الشرف من عرفته والمحيا فالمحيا وما يروح إ ل ا ذراعي في ذراعه ان رضيت أ ر ي ه وان عييت عيا وان طربني قلت له سمع وطاعه ما عشقت من ج و م إ ل ا ثريا وما ملكت من الكنوز الا ا ل ق ن ا ع ة وانت وجوش الموادع و ا ل ج ف ي ة كيف اوقف ضدكم وانتم ج م ا ع ة لو بجيكم ب ا ل ش ج ا ع ة و ا ل ح م ي ة البللنا الكثره ا ة تغلب ا ل ش ج ا ع ة يلي غ ر ا م ت جاريا في وريدي لا وش غرامك زاري ن ا في وريدي استغفر الله لو بقول ان غرامك ما باقي ل الا يطبع اسمك يطبع اسمك عليدي لانك بصدري وانت منتهى بصدري تطلع مع انفاسي وترجع ياسيدي ليا طلعت أ ح س ك ن ي أ ش و ف ك ونقص انفاسي ذكها يا ضديدي اخاف لتطلع ا و ا ل ع ا د ترجع واشفق على شوفتك و أ ق و ل زيدي فهل, فهل علمت عن جنوني يا آ ن ف إ ن ي لمجنون النشاز المجيد لبيك يا سلكا حملت الفضائل اوعز لي صاحبك بتحريري قيدي يعني بحكينا ل ب والله عروجك متى ت ع ي د في عيوني يعيد يثقفني بوصلك مثل ما تتثقف شعار جيلي من ث ق ا ف ة قصيدي لو ضل عيني حس موطه وصالك ما طاح لا ح ي د ة ولا ط ا ح ة حيدي تخيل اني من كثر ما تخيل اتخيلك تدعي و ح س م ن ك م ي د ي ياخي ترا جننتني ب ل ف ا ر ك ت ق جننتني, جننتني م اول ما رجعت من السفر ما شفت ل ك ب ي ن ا وانا اللي كنت حسبت ق ب ل ادوس ارض المطار تسجين تكونين انت ياول شخص عيني تحتضن ع ي ن ه وكنت اتخيلت من زود ف ر ح ة رجعتي تبكين و ش و ف بدمعتك ح ك ي ش وعرفه قبل تحكينا و ج ي ب احلى من اللي بتحكينا و ت ر ك ت تحكين تقولين الوطن نور واقول بنور مضوينا تقولي لي غديت احلى واقول عيونك الحلوين كلام النام بشفاهج وخفتي لاتصحينه ذخرتيه الغرام اللي ينام ويتركج تصحين تغانمتي غيابي لين رجحتي موازينه تعلم من ي د ك لمس الكفوف وعلمك تجفين وليتك لاقيتبه شي ء فيني ما تلاقينه مهو بغرور لكن خابرج مالك امل ت ل ق ي ن لان الجاذبيه تسبب الانسكاب وادري اني منسكب وادري اني يديك كوب سلت فرض و ك ر ت وتبي وفاضت بي عذاب ليل حبتني قلوب وتعادتلي قلوب فاعرف ان زولي غدير وحكاياهم سراب والمقادير ايادي و ش ي ن الحظ طوب يعني ا ل ي ا م ا ل ر م ا ن ي حقيرين الجناب صار زولي عشره ز و ا ر بعيوني ا قروب اتعدد لجلد اريك عن طيش الشباب و ا ت و ح ن لين يطغى على وجهي شحوب ماني استاهل كذا منك يا وفل السحاب لا تبللني وانا ودي انكما شرو بيتني ب وادخل في قلبي يا قلبي باب باب اخطو عروقي برجليك يسمر دوب دوب جل من ولع عروقي ب م ن ي ن ة ا تراب نوب تضحك من عذابي وتبكي منه ا نوب لو لي دعوه و ح ي د ة وهي بتستجاب قلت يا ربي ليا مر خالفها ل ه ب و ب زوي قلبي كل م زويت خصرك ب ن س ي ا ب وقف العالم يرد البحر من كل صوب يا خلاصه ش ه د وعذوق ما لذ ة وطاب يا مغلبني وانا مابعت صرت ام غلوب يا مسفرني لوجهك ذهاب ابلاء يا يا م عزز و ب ا ل غ ل ا يا مقدر يا مال ح س و و بيتني يا م الذهاب غ م ن ي بايديك بجمد على صدرك دايما ز ع ل عليها بس قلبي رحوم وهي تموت بعذابي من تحت لتحت مثل وجه ا ل ص د ا ق ة في ت ي ا ب الخصوم انتو طيبت طابت وانجرحت اجرحت خصها الله ب و ص ف من خيال م ع د و م لا اذان اسمعتبه ولا عيون المحت كان ربي خرقها من بياض الغيوم ومن كفوف ا ل س ح ا ب ة بالورود القحت عن سواها فرقها بالقمر و ا ن ج و م وكل عذره تباها بالجمال انزحت بالحلا هي كوم وباقي الناس كوم كفه انعادلوها بالبشر و ر ج ح ت وارجحت وارجحت ا ر ح ب على الرى ترتكي اتحفاها و خ ل ص وتوها ب ا د ي ة من دلعها لا تحفتك كانها تشتكي ومن ثقلها لو ي ث و ر و ن تبقى ه ا د ي ة تتقن البكيه المضحك على الضحكه ا ل ذ ك ي ب ك مين ا ر ز ق يطلع ب ض ح ك ة ش ا د ي ة وصوتها آ خ ر شموخ الطراز المملكي و ب ح ت ه تقمع ظهور الحروف ا ل غ ا د ي ة ما يجيب من الحكي يكون لولو الحكي ما يجيب ل و ل و ولا سؤال الناس يا ف ل ا ن ة يا ف ل ا ن ة يا فلانه كنت أ ش و ف ك زعفرانه تقرض الورد وتدينه يمكن اني ما ق ط ف ت ك بس ا ش و ف و ا ج زعفرانك انت هابل بعد عنك واطلبك لا تذكرينه كان خوف من ا ل ف ر ا غ و خ ط و ة ا ل ف ر ق ة جبانه ما اقتنعت ان ا ل خ ي ا ن ة للرجل ت ل و ي م ي ن ا ل ي ن ما ربي بعثت وذقت من طعم ا ل خ ي ا ن ة اسمحيلي مابقى فيني مكان تطعنينه و ق ب ل ي من جوف قلبي كل ع ط ف ة وامتنانه والله ا ل ل ه في عذابك بتركت عينك بعينه دلليه ولا يرده عن شقاك الا لسانه ولا انا قررت س ا ف ر وامتطي ظهر السفينه ة لان ما ب شي واحد يستحق يقعد ع ش ه ر